إن جهنم كانت مرصادا للطاغين لا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسقا جزاء وفاقا إنهم كانوا كذبا وكذبوا في اياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدا اطاعنا وكوعد اترابا وكاسا دهاقا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 صفا لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ما آبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ما قدمت يداه وقول الكافر يا ليتني كنت ترابا